نهار فيها أحداث وإحنا ماشيين على ظهر الأرض مش عارفين إيه اللي جوة بطها مش عارفين إيه اللي تحت رجلين موضوع القبر وما يحدث داخل القبر جوة القرآن موضوع كبير موضوع ضخم موضوع عظيم يا جماعة موضوع لما نجمع تفاصيله من القرآن كلها يفاجأ ان الموضوع في غاية الخطورة أنت بتقول لنا الكلام ده الوقت ليه أنا بقولك الكلام ده والأعمال بتاعتك هتترفع أنا بقولك الكلام ده عشي اكلمت عن الزلزلة اللي بتحصل ساعة ما الاعمال دي كلها تتعرض عليه يوم الايامة تخيلوا السنة اللي فاتت دي كل ما كم من قل ذرة خير هيتحط السنة اللي فاتت في مزان الحسنات يوم الايامة وكان من قل ذرة شرق هيتحط ابن السنه اللي فاتت ده ايه اللي هتترفع الايام دهيت في ميزان السيئات يوم القيامه يعني الموضوع خطير يعني صوره الزلزاله بتقول لك ان رفع الاعمال بالقضيه خطيره الشروط اللي هتتقفل والخزن اللي هيتختم عليها وتيجي يوم القيامه تلاقي نفسك واقف قدام الميزان وجايه بقى الخزن تتفتح ويطلع اللي فيها يا ترى كم مثقال ذره هنا وكم مثقال ذره هنا يا ترى يا جماعه هنعمل ايه يوم باذن يصدر الناس يصدر يصدر من القبور يعني كانوا هاردين في القبر على حاجة يعني كانوا بيشربوا من حاجة في القبور يا نعيم يا عذاب إن القبر وعذاب القبر ربنا بيقول فأما إن كان من المقربين لو كان بيتقرب لربنا وقرب لربنا ووصل لربنا وجت لحظة الموت فروح وريحان وجنة نعيم بيتنعم بيتنعم بنعيم الجنة كله من أول ما بيموت يعني في نعيم قبر أيوة في نعيم قبر طيب في عذاب قبر وأما إن كان من المكذبين الضالين فوريا اللي بينكروا عذاب القبر لأنهم عايزين ياخدوا الدين بعقلهم والدين ما بيتاخدش بالعقل ولا بيتاخد بالمشاعر ولا بالعواطف الدين بيتاخد بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلهم من حميم وتصلية الجحيم نزل اول الضيافة اللزل ده الاول بك الحميم والحمم وتصليية الجحيم ولها يضب يعني ده عذاب قبره هو موجود في القرآن كلا سوف يعلمون ثم كلا سوف يعلمون هيعلموا جوه القبر وبعد كده, بعد كده يوم القيامة هيعلموا بقى بقى وهيعلموا تاني في ايه يعني جوه القبر يا جماعة في حياء يعني جوه القبر في احداث ماذا يحدث تحت الارض اللي بيحصل تحت الارض اللي بيحصل تحت لنا لازم تبقى عارف انت واقف على ايه اللي تحترج لك ما تبقاش غائب عن الواقع اللي بيحصل تحترج لك انما يبقى فوقك وقع رهيب شهداء ارواحهم معلقة في قناة في العرج وناس بتسبق الى الجنة وعالم من العبادة وتحترج لك عالم رهيب من النعيم ومن العذاب من النعيم ومن الشقاوة من السعادة ومن الشقاوة من جا يبقى تحت لك العالم ده هو انت غافل عنه ازاي يوم اذن يصدر الناس يصدر الناس النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا ألف رعون العذاب يعني النار يعرضون عليها دي ما لا أجدعوا يوم تقوم الساعة ده دا عذاب داخل القبور للنهار يعني فيه ناس بتترعب في القبور للنهار وناس بتتعذب في القبور للنهار عايزين نبدأ ننتبه يوم إذن يصدر الناس يعني الكلمة دي بتزلزل القلب في صورة الزلزلة اللي كل كلمة فيها زلزلة اللي كل كلمة فيها بتنفض القلب وبتزلزل وبتفوقك وبيتقول لك هو عتستقلم اي معصية هو عتستقلم اي طاعة وتخجر اي طاعة اعمل كل اللي تقدر علينا الطاعة اخجر كل المعاصي لان الموضوع بمثقال الظر بمثقال الظرة اشد من حساسية الذهب والفضة العمل الصالح عند ربنا اغلب من الدهب والالماز عشان كده بيتوزن بمزان اضاف والعمل السيء عند ربنا اخطر مليون مرة من اي شيء عشان كلا بيتوزن بميزان ادق يومئذ يصدر الناسه اشتاتا اشتاتا يا جماعة اشتات يعني شتان شتان بين الطاغى والعاصي شتان بين المناعم والمعذب شتان بين المكرم والمهان شتان بين الامن والمفزوع شتان بين المرو والعطشان شتان ما بين الشبعان والجوعان شتان ما بين اللي بيروح على حوض النبي واللي بيطرق على الصلاه والسلام شتان ما بين اللي بينظر لوجه الله واللي بيحجب شتان ما بين اللي بيصرف في حسابه وما بين اللي بيمطل الاخر شتان شتان تخيل منظر قصص قصص قصص قصص كله طالع من كل جوزة بيخرج أشتاتا كل جوزة بتخرج بتجري في اتجاه غير الثاني كله بيجري في كل الاتجاهات شتان ما بين الوجه شتانا ما بين الأحوال شتان ما بين المقامات يومئذ يصدر الناسه أشتاتا يطار انت فص الشاتيد ده هتبقى فين يطار انت فص الشاتيد ده عملك هيوديك فين صحفتك اللي بتتقفل الوقت هتوديك فين يا طرح عملنا يا جماعة يا أخواني نقولت لكم مرة اللي فاتت كفايا كلام كفايه كلام والنهارده بقول لكم في قول فمن يعمل مثقال ذره ربنا ما قالش فمن يتكلم قد الكره الاضريه العمل مثقال ذره لوقت بار كلام قد الدنيا دي كلها اللي مالها الدنيا كلام ولا ليها اي اعتبار فمن يعمل من اللي اشتغل مين اللي عمل هو ده اللي له انما الكلام مالوش اي وزن على الميزان فمن يعمل مثقال ذره مالوش اي وزن عند العرض على الله اليوم نختم على اف هم اللسان اللي فضل يتكلم ده طول العمر ده ويزعم أكاذيب ده النهاردة يتقفل عليكم ما لإنه يتكلم يا رب وتكلمه لأيديهم وتشهد أرجلهم هو إيه إيه ورقلين دي دي أعضاء الحركة يبقى أعضاء اللسان بتاعت الكلام دي بتتقفل النهاردة واللي بيكلم اللي كان بيشتغل اللي بيكلم اللي كان بيتحرك اللي بيتكلم جوارح العمل اللي بيتكلم النهاردة لغة العمل هي اللغة بتاعت يوم القيامة إنما لغة الكلام دي كلها لغة في شينك ما بتجيبش أي حاجة تخيلوا يا جماعة ت ما بيوصلش اي انسان لأي حاج ربنا بيقول واذا قيل انشوزه فانشوزه العلماء قالك الناشز ده اللي هو العلو والارتفاع المرأة الناشز اللي علت على جزها علت على طعته ارتفعت عليه يعني اتكبرت عليه النشوز ده العلو والارتفاع فالعلماء قالوا ان انشزوا انشزوا يعني قوموا اشتغلوا قوموا طبقوا الكلام اللي سمعتوه من النبي عليه الصلاه والسلام قوموا جاهدوا قوموا صلوا قوموا اعملوا صنعه معروف قوموا طبقوا الكلام اللي سمعتوه قوموا اشتغلوا قوموا اعملوا الله طب ليه ربنا لما قال اشتغلوا قبل لفظ على لما تشتغل لما تسمعي درس من الكلام اللي سمعتيه اوعي تفتكري انك بتتي تنامي في خلال يوم او يومين هيروح من قلبك انما لما تطبقي الكلام اللي بتسمعيه هي دي الزياده الحقيقيه مش هترتفع حسناتك في ميزانك الا تشتغلي مش هيرتفع الايمان في قلبك الا تشتغل مش هيرتفع مقامك عند الله الا تشتغلي مش هيرتفع تربيتك وبنائك في الدين الا تشتغل انشزوا يعني اعلوا وانشزوا يعني اشتغلوا يعني العلو والشغل لفظ واحد وحاجه واحده في كتاب ربنا مش هنطلع ولا نتبنى ولا نتغير ولا الأمة تتغير ولا مشكلة تركستان تتغير ولا مقاس الأمة ولا حصار غزة ولا ضياء العراق ولا شق السودان ولا ضياء الأندلس البرتغال وأسبانيا يتغير غير لما, لما ننجز لما نعلى لما نرتفع لما نتبنى لما نطبق لما نشتغل يا جماعة فمن يعمل من يعمل اللي بيشتغل هو ده اللي نقيم عند ربنا سبحانه وتعالى زلتال يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل من أي حد وزير غفير ملك بسيط غني فئير كل اللغة, اللغة اللغة اللغة الشغل فمن يعمل اللي اشتغل مثقال ظرة اوعى التساة او اوع تستقلب انك انت مره ماشي في الشارع بصيت بصه اوع تستقلب كده يا جماعه اوع تستهلب حسن عملتيها وتقولي يعني هتعمل ايه دي ما تعرفيش ده تعمل ايه ما تعرفيش ده تنقضك يوم القيامه قد ايه ما تعرفيش انك هتندمي انك ما كترتيش منها قد ايه اوع تستهلوا الامل الصالحه اوع تستهينوا بالاعمال السيئه مهما صغرت فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره يره ازاي يقول لك الاعمال هتتجسد يوم القيامه في الميزان هتتجسد في الميزان آه. قالك يعني و ده بس يارا قالك لا ده انت تشوفها كمان في الجنة اعمالك وأتقفلك في الجنة وأتقفلك عالصراط وأتقفلك في كل مكان يوم الايام وأتقفلك في ابرك وأتقفلك في الدنيا هتشوف اعمالك الصالحة في الدنيا واللي بيعمل عمال سيئة ه fas fas fas fas fas fas وفي النار ونعيذ بالله فمن يعمل مثقالة ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقالة ذرة شرا يرى بنقفل صورة الزلزلة أو بنقفل الكلام الوقت في صورة الزلزلة وبنركع تاني نسحب نفسنا تاني ونحن نتكلم عن شعبان ونحن نتكلم عن أعظم حدث في السنة كلها أو أهم حدث في السنة كلها يعني ممكن ما يكونش أعظم نصم عبادة هو شعبان أيوة ممكن يكون ليلة القادرة عشرز الحجة الحج إنما شعبان أهم موسم في السنة إيه الفرق أهم ده؟ يعني كل كلام اللي أنا بقوله ده وكل مواصم العبادة اللي إحنا عادينا نتكلم عنها والدعاء والشيوخ والعلماء بيكلموا على طول السنة كل ده بيترفع الوقتي كل ده حسنات وسيئات بتترفع الوقتي يبقى لازم ننتبه يا جماعة إلا أن الصحيفة اللي هتترفع بإذن الله في خلال أيام دي صحيفة من ضمن 30 او 40 صحيفة زيها هيمثلوا الصحف اللي هتدخل يتعرض بها على الله هتعرض على الله ازاي هيمثلوا الصحف اللي انت هتتوزن بيها هيمثلوا الصحف اللي هيتحدد مصيرك بناء عليها يا جماعة